بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين هنا وصلنا أم يلقى المصنف عزيز آه طيب يعني هذا هو التاسع العاشر من أنواع الحديث يعني اليوم عندنا العزيز والمشهور وقد قال الناظم رحمه الله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة عزيز مروي عزيز هكذا بدون تنوين لأجل الضرورة فقط مروي بحفلياء لفظا لا خطا هذا أيضا, أيضا للوزن اثنين أو ثلاثة يعني وهذا غير صحيح يعني المفروض أن يقول عزيز مروي اثنين للثلاثة أو أن يقول يا بحاثة وإلا أصبح العزيز هو المشهور والمشهور هو العزيز ولذلك الافضل أن يقول عزيز مروي اثنين لا الثلاثة أو يبحاثة مشهور ومروي عن الثلاثة مشهور مروي عن الثلاثة قبل أن نتحدث عن نوع التاسع والعاشر اليوم نسيت أن اذكر عند كل نوعين أسئلة تجيبون عنها إن شاء الله وهذه الأسئلة ربما تكون الاجابه عند الامتحان وأنا أترك لكم الفرصة لماذا؟ لتحفظوا الحقائق وتحفظوا الأحكام التي نذكرها في كل بيت من أبيات النظم فمثلا سبق لنا الحديث عن الصحيح الحديث الصحيح فينبغي أن تحفظوا جيدا حد تعريف الحديث الصحيح لأنني سأسألكم عن حده لغة واصطلاحا. فينبغي أن تكتبوا السؤال هكذا ما هو حد وتعريف الحديث الصحيح لغة واصطلاحا. ثانيا إلى كم ينقسم الحديث الصحيح وما هو تعريف كل قسم ثالثا حاولوا أن تذكروا شروط الحديث الصحيح الخمسة وتعريف كل شرط ثم أيضا عرف الشذوذ وعرف العدالة واذكر شروط العدالة عرف العلة واذكر بعض أنواعها أيضا اذكر, لا ما أقول أذكر يعني لكلكم ليس واحد، اذكر أمثلة للصحيح لذاته وأخرى للصحيح لغيره أذكر مثالا الحديث الشاذ أذكر مثالا أيضا الحديث المعلل أو المعلل يعني على خلاب العلماء وهذا إن شاء الله سنضينه أذكر أيضا حكم كل قسم حكم كل قسم والسؤال الأخير هل حكم بالصحة يتعرض للخطأ والنسيان؟ أم هي ضربة لازب يعني مسألة ترجع إلى الاجتهاد أو ربما إذا الواحد أو ربما يضعفه. كذلك درس ثاني الحديث الحسن عرفوا لي الحديث الحسن لغة واستلاح إلى كم ينقسم الحسن أذكر تعريف كل قسم ما هو الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح أذكر المثال للحديث الحسن لذاته وللحديث الحسن لغيره أذكر حكمه حكم الحديث الحسن لذاته وحكم الحسن لغيره, الحسن لغيره. وما هو أول من شهر هذا النوع وأيضا أذكر لي هل الحسن يعني قاله قبل الترمذي غيره من الأئمة ثم أيضا الدرس آخر ما هو تعريف الحديث الضعيف ما هو تعريف الحديث الضعيف أولا يعني بدأنا بالدرس الأول لان لم بدأ بالمقدمة المقدمة فيها أحكام تتعلق بالبسم الله والحمد لا يعني وإن كذل حق حتى هي ينبغي أن تذكروا هذه الأسئلة التي تتعلق بالبيت الأول يعني أبدأوا بالحمد يعني الفرق بين الحمد ما هو الحمد لغة وما هو الحمد صلاحاً والفرق بين الحمد والشكر وما هو الشكر لغة وما هو الشكر صلاحاً وما هي أركان الحمد ما هي أركان الحمد وأيضاً هل الشكر يكون بمقابل إعماق والحمد عكسه أم العكس أم العكس وذكر تعريف كل قسمين يعني سواء كان الحمد أو الشكر أو الشكر أيضا هل بداية بالحمد بداية إضافية أم بداية حقيقية وما هو ضابط البداية الحقيقية وضابط الإضافية أبدأوا بالحمد مصليا يعني مصليا على يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة ام ليست واجبة وما حكم من قال بأنها تجب ولو مرة في العمر تجيبه ولو مرة في العوم اسم الرسول عليه الصلاة محمد كان أولا أم أحمد هو الذي كان أولا وماذا قال القاضي عيار وهل أصاب في قوله ومن رد عليه ومن رد عليه مفهوم؟ وكلمة محمد من أين مشتقى من محمد المشدد أم من المحمود أم من المحمود واذكر أيضا كم واحد سما اسم محمدين صلى الله عليه وسلم قرب ولادته عليه الصلاة والسلام ثم أيضا أبدأ بالحمد المصين على محمد خير نبي كلمة خير كم من معنا ما هو الفرق ما هو بعدك أولا تعريف النبي وما هو تعريف النبي لغة مصراحة وما هو تعريف الرسول لغة مصراحة وما هي التعاريف المشهورة بين الفقهاء وبين العلماء بصفة عامة وهي تعارف ليست صحيحة وما هو التعارف الصحيح للنبي والرسول وكم عدد الأنبياء وكم عدد الرسل وكم عدد الرسل أبدأ بالحمد مصريين على محمد خير نبي قرص ثم ما هي أقسام الحديث ومن قسموا إلى ثلاثة أقسام ومن قسموا إلى أكثر ومن قسمه إلى أكثر بالبالنسبة للأنواع بالنسبة للأنوء، ونسينا أن الكورب بأن ابن تيمية يقسمه إلى قسمين، صحيح وضعيف، ويقول بأن الحسن داخل في الضعيف إلى أنه خفيف الضبط، ولذلك المقال إمام أحمد بأنالعمل بأقوال الرجال أفضل من العمل بالحديث أفضل من العمل بأقوال الرجال، قال شيخ ابن تيمية عن الحديث الحسن، يعني الحديث الحسن، ثم يعني الدرس الآخر هو تعريف الحديث الضعف تعريف الحديث الضعف لأننا تحدثنا عن قولنا أول هو الصح وهو متصل امتصل هو لم يشلث أو يعل يروي عادل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله ثم تحدثنا عن الحسن هو الحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهارت ثم عن الضعف. وكل ما عن رطبة الحسن قصور فهو الضعف هو أقسما كثور. ما هو الحديث الضعف إلى كم ينقصي وما هو حكمه وهل يعمل به مطلقا أم في فضاء الأعمال وهل العمل في فضاء الأعمال بشروط أم بالإطلاق وما هي شروط العمل به وهل يجوز إنشاء العمل بالحديث الضعف وهل حكم الحديث يعني بالضعف فيما ظهر الأئمة عمل بظاير السند يتعرض الخطأ والنسيان أم هو قول واحد يعني قول ضعيف فهو ضعيف ايضا المرفوع ما هو الحديث المرفوع لغة واصطلاحا لان المسلم بعد أن تكلم عنه تحدث عن الضعف تحدث عن المرفوع وما اضيف للنبي المرفوع وما للتابعين هو المقطوع فما هو اذن يا ترى المرفوع لغه واصطلاحا ولماذا سمي مرفوعا لماذا سمي مرفوعا وما هي أمثلة كل قسمين وما هي أمثلة كل قسمين وكذا يقال في كل ما سبق لا بد من ذكر الأمثلة حتى وإن نسيت أنا يعني أذكر الأمثلة اذكر الأقسام الأربعة أو الثمانية للمرفوع ما هو الفرق بالحديث المرفوع والحديث المقطوع اذكر تعريف المقطوع لغة واصطلاحا اذكر نوعيه اذكر نوعيه اذكر ايضا حكم الحديث المرفوع وحكم الحديث المقطوع اذكر مثالا لكل قسم يعني للمرفوع وللمقطوع للمرفوع سواء كان القولي او الفعلي او التقريري او الوصفي يعني هذه اربعه يعني سواء كانت تصريحا أو كانت حكما كانت حكما إذ كان اذكر الامثله لكل قسم ثم ايضا تحدثنا عن ماذا عن المسند والمسند هذا يعني له أيضا أسئلته أسئلته اذكر مثلا ما هو الحديث المسند لغة واصطلاحا ما هو الحديث المسند لغة واصطلاحا اذكر البيت والمسند المتصل الاسناد من راوي حتى المصطفى والميابين وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمنتهى في المتصل إسناده للمنتهى في المتصل أذكر لماذا قلنا غيرنا لفظة للمصطفى إلى للمنتهى لماذا وايضا عندما تذكرون المسند لغة واستلاحا تذكرون أيضا الحديث المتصل لغة واستلاحا وما هو الفرق بينهما واذكر مثال لكل قسم واذكر أيضا أمثلة أمثلة المتصل وأمثلة أيضا المسند يعني كل, واحد كل قسم اذكروا ماذا أمثلته واذكروا حكمهما, واذكرو حكمهما يعني للمسند والمتصل ثم أيضا مسلسل قل ما على وصف آتى نحو آما والله أنباني الفتاة مثل أما والله أنباني الفتاة كذلك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسم إذا ما هو الحديث المسلسل لغة واستراحة إلى كم قسم أذكر مثال كل قسم أذكر حكم المسلسل وهل يمكن أن يكون الحديث المسلسل في الوقت الواحد صحيحا وضعيفا أو حسنا وضعيفا أذكر الأمثلة وهكذا هذه أسئلة تعينكم على ماذا على الاجتهاد في حفظ التعاريف والشروط والوقوف عند كل مثال عند كل مثال وأيضا معرفة حكم كل قسم حكمي كل قسم واليوم عندنا النوع التاسع والعاشر هو الحديث العزيز والمشهور الحديث العزيز والمشهور طيب عندنا العزيز والمشهور المشهور والعزيز المشهور على وزن مفعول يعني هذا اسم مفعول يقال شهرت الأمر إذا أعلنته واظهرته ولماذا سمي بهذا الاسم لماذا قيل له مشهور قيل إنه قيل له ذلك لظهوره واشتهاره إما بين المحدثين وإما بين علماء الأصول وإما بين الفقهاء وإما بين الناس كما سيأتي إن شاء الله إذن فهو يقال له مشهور لظهوره وانتشاره وشهرته وانتشاره وشهرته واعلانه واظهاره هذا معنى المشهور اصطلاحا ما رواه ثلاثه فاكثر يعني في كل طبقه ما لم يبلغ حد التواتر وسياتينا ان شاء الله ومثلا حديث ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه حديث الشيخان الشيخين. هذا حديث مشهور مشهور وبمقابل المشهور يعني كما كمسيئة إن شاء الله المستفيذ هذا مشي اسم مفعول المستفيض اسم فاعل يعني استفاد الشيء يعني من من استفاد الشيء يعني هو تقول مشتق من ماذا من فاض الماء من فاض الماء ولماذا سمي هو أيضا بذلك لانتشاره لانتشاره وهذا النوع المستفيض اختلف العلماء في تعريفه على أقوال فمن العلماء من قال المستفيظ هو مرادف للمشهور ومن العلماء من قال هو أخص منه لأنه ما لا يشترط في المستفيظ أن يستوي ترفاء سناده لا يشترط لأنه لا عفو ولا يشترط هذا في المشهور أما المستفيظ يشترط فيه أن يستوي ترفاء سناده بينما المشهور لا يشترط فيه ذلك لا يشترط فيه ذلك والنوع الثالث قالوا بأن هو أعم منه أعم منه يعني هذا عكس القول الثاني يعني أعم من المشهور أعم من المشهور والمشهور طبعا المشهور معروف على ان الشهرة كلمة الشهرة لا تطلق على المشهور عند المحدثين فقط عندما نقول الحديث المشهور يعني المشهور غير الاصطلاحي نقصد به ما مشتور على الألسنة يعني سواء عند الفقهاء أو عند غيرهم وسواء كان له إسناد واحد أو كان له أكثر من إسناد أو كان لم يكن له إسناد أصلا لا يوجد له إسناد أصلا يعني هذا من غير شرط يعتبر فلذلك عندما نقول المشهور عند غير أهل الشأن غير أهل الاستلاح فيشمل ذاك ما له إسناد واحد ويشمل أيضا ما له أكثر من إسناد ويشمل أيضا ما لا يوجد له إسناد أصلى لا يوجد له إسناد أصلى فمثلا إذا بغينا نذكر مثلا أنواع ديال المشهور يعني طبعا غير الاستلاح فهي أنواع كثيرة فمثلا خذوا المشهور بين أهل الحديث يعني إما أن يكون مشهورا بين أهل الحديث وحدهم خاصة بهم هل حديث قانة رسول الله صاصم شهرا شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوا هذا الحديث مشهور بين أهل الحديث بين أهل الحديث فقط ولذلك غير مشهور بين الفقهاء وبين العامة العلماء هو مشهور عند أهل الحديث حديث رواه البخاري ومسلم وفي خلاف كبير بين المالكية والشافعية والحنابلة في مسألة القنوت كان رسول الله شهرا يعني في واحد الروايات ثم تركه يدعو على رعل وذكور ثم تركه والخلاف هل ترك الدعاء على القبيلتين أم ترك القنوت هذا مشي المقصود ديالنا هنا كذلك قد يكون الحديث مشهورا بين أهل الحديث والعلماء وعامة الناس كحديث الذي رواه الشيخان أيضا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا الحديث ليس مشهورا عند اهل الحديث فقط ولا عند العلماء فقط بل هو مشهور عند العلماء واهل الحديث وعند العوام أما الأول فمشهور عند أهل الحديث فقط، والقسم الثالث أن يكون مشهورا بين الفقهاء، بين الفقهاء. مثلا مثل الحديث أبغض الحلال إلى الله طلق، وسيأتي أن هذا الحديث تكلم فيه العلماء وصححه كثير منهم، يعني كالحاكم صححه وسكت عن الذهبي سكت عليه الذابي. يعني قالوا بل ولكن بلطف ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق وبينما العلماء ضعفه ضعفه وهذا مهم مش هو المقصود إنما المقصود الحديث ليكون مشهور بين الفقهاء فقط أو أن يكون الحديث مشهورا بين الأصوليين مشهور بين الأصوليين يعني إيش قلنا بين الفقهاء لأن الفقهاء كي يخذوا منه الحكم كي يخذوا منه الحكم يعني ولذلك يحتاجون إلى مثل هذه الأحاديث والقسم الرابع أن يكون مشهوراً بين الأصوليين ألاش مشهوراً بين الأصوليين؟ أيضاً يأخذون عنه الحكم ويأخذون منه الحكم هذا الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومسقه عليه وهذا الحديث يعني هو صحيح بطرقه كذلك أن يكون مشهوراً بين النحات بصرف النظر صحيحا كان أو ضعيفا كحديث نعم العبد الصهيبون لو لم يخاف الله لم يعصيه هذا حديث مشهور بين النوحات وعند البلاغيين أيضا ولكنه من جهة الإثبات لا أصل له لا أصل له إذن هذا هو النوع الخامس ولعل هناك نوع آخر شنو هو النوع السادس شنو هو أن يكون مشهورا شكون مش ذكرنا ذكرنا مشهور بين الحديث بين الحديث العلماء والعوام بين الفقهاء، بين الأصوليين، بين النوحات ماذا بقي لنا؟ بقي القسم السادس مشهور بين ماذا؟ بين العامة. بين العامة. العامة عندهم حديث يقولون ويقولون العجلة من الشيطان. العجلة من الشيطان. هذا الحديث ورد من طرق أخرى من تعجل أخطأ أو كاد ومن تأني أصاب أو كاد. وهذا الحديث على أن له أصلع. على ان له اصلع وقد رواه الترمذي في جامعه وحسناه وحسناه وانتم تعلمون ان تحسينات الترمذي لا يعتمد عليها كما انص على ذلك العلماء المهم هو الحديث له طرق له طرق في المشهور مشهور انواع كما رايتم مشهور بين اهل الحديث مشهور بين بين الحديث العلماء العوام مشهور بين الفقهاء مشهور بين الأصليين مشهور بين النحات مشهور بين العامة, العامة. وحكمه معروف يعني احنا كنت نتكلم الحكم مشهور للصلاحة ماشي غير للصلاحة غير للصلاحة هذا لا يصب كونه صحيحا أو غير صحيح بل ربما تجده صحيح ربما تجده حسن ربما تجده ضعف وربما تجده موضوع وربما تجده متواتر يعني هذا نحن كنت على المشهور الاصطلاحي مفهوم هذا لما يكون المشهور الاصطلاحي سبحان الله لما يكون صحيح يكون عنده واحد ميزة عظيمة لماذا لأنك يكون عنده ميزة على الأنواع أخرى على العزيز وعلى الغريب وعلى الغريب إذن هذا هو اللي كنسميه المشهور المشهور هو اللي قال فيها لذكر المصنف وطبعا احنا كنت تكلم عن المشهور الاصطلاحي اما المشهور غير الاصطلاحي فقد ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة بذلوا جهودا عظيمة في حفظ, في حفظ احاديث النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلماء من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطرين وقد تجلى هذا في ماذا في الفرق بين الأحاديث وبين مؤلفاتهم وتجلى هذا أيضا في, في دفاعهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي مجهوداتهم التي بذلوها ليبينوا بأن هذا الحديث مشهور ولكنه لا يصح وإن كان يروى من طرق كثيرة ومن طرق كثيرة فالشهراء هو انتشار واشتهار هذه الأحاديث على ألسنة الناس لا تخولها وتخويل لها الصحة الصحة فلذلك وإن كانت معروفة في مختلف أوساط الناس وفي طبقاتهم إلا أنها قد تكون صحيحة وقد تكون حسنة وفي بعض الحين ربما أن تكون متواتره وقد تكون ضعيفة وقد تكون موضوعة ولذلك العلماء بذلوا جهود كما قلت فمن أوائل من اهتم بها الإمام قتيبه إمام قتيب في كتابه تأويل مختلف الحديث ثم أيضا الإمام الشيخ العطار جمع كتاب سماه المسائل المنثورة وقد جمع فيه أقوى الإمام النووي يعني الموجود في فتاوه ثم أيضا شيخ الإسلام تيميه ألف رسالة وجيزة في غاية الايجاز ولكنها قيمه أجاد فيها رحمه الله كعادته فيما يكتب سمع أحاديث القصص وجاء بعد شيخ الإسلام من تيميان الإمام الزركاشي فألف كتاب سماه التذكير في الأحاديث المشتهرة وهو كتاب جميل ثم جاء الإمام حجر العسقلاني ألف أيضا كتابا قيما سمعه لآلئ في الأحاديث المشهورة ثم جاء أيضا يعني بعد ابن حجر تلميذه الإيمان السخاوي فصنف كتابا أشمل في الأحاديث المشهورة والمشتارة على الألسنة وسماه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتارة على الألسنة وهذا الكتاب كتب عليه العلماء واستخرجوا عليه مؤلفات كثيرة مختصرات وأيضا يعني هذا الكتاب يعتبر كتابا عظيما فهناك من اختصره وهناك من استخرج منه يعني مؤلفات أخرى ومنها كتاب التمييز كتاب التمييز فهو عبارة عن تلخيص الحقيقة لكتاب المقاصد تمييز الطيم الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لعبد الرحمن بن علي ابن محمد بن عمر الشيبان الشافعي المعروف بابن الديبع هذا كتاب ايضا جيد وهو تلخيص لكتاب يش لكتاب السخاوي وايضا هناك كتب أخرى يعني الف فيها العلماء خاصه في مسألة التي تتعلق بالمشهور على الالسنه ففي هذا نفس الحقبه الزمنيه جاء السيوطي وألف كتابا سماه الدورر المنتظار في الأحاديث والخصفي كتاب التلكره للزركاشي إلا أنه زاج عليه وجاء أيضا عبد الوهاب الشعراني وألف كتابا سماه البدر المنير في غريب أحاديث البشر النذير وجاء أيضا غرس الدين فسلف فسلك نفس المسلك إلا أنه مسلكا جديدا حيث نظم قصيدة مطولة سمها كشف الالتباس عن الأحاديث التي تدور بين الناس جمع فيه من الأحاديث النبوية أولوفا كما يقول ومن الفوائد الأثرية صنوفا وعدد أبيات قصيدته يعني تقريبا عشرة آلاف بيت ثم بعد النظم كتب كتابا يسهل الوصول إلى هذه المنظومة الصعبة سما هذا الكتاب تسهل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس وهو كتاب بالجملة جيد وجاء أيضا نجم الدين بن محمد فصنف كتابا سماه إتقان ما يحسن من بيان الأخبار الدائره على الألسل ضمنه كتاب التذكره والدرر المنتصرة والمقاصد التي في هذا الكتاب أنه زاد على هذه الكتب التي ذكرنا فوائد حسنة وجاء أيضا بعده, بعده العجلوني وصنف كتابا مشهورا في مجلدين سماه كشف الخافاء ومزيل الباس عن مشتار من أحاديث على ألسنة الناس على أن فيه بعض المصائب يعني كتصحيح الأحاديث بالكشف وانحوها كما بينا في غير هذا الدرس وحاول في هذا الكتاب الكشف أن يجمع ما كل أحاديث أو كل أحاديث كتب الآئمة الذين سبقوه في هذا الفن ثم أيضا جاء محمد بن درويش وهذا هو المشهور بالحوت البيروتي صنف كتاب اسمه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، وفي الحقيقة جرد فيه مؤلف من ابن الديبة. الديبة هو اختصرها من كتاب المقاصد الا ان المزه اللي عنده ايضا زيادات زيادات زادها عليه وضمها الى الاصل ورتبها كلها ترطيبا جيدا ثم لما زاد لكنه مات لما مات رحمه الله قام ولده هو عبد الرحمن يعني بعد وفاة والده فأضاف هذه الزيادة إلى الأصل أضاف هذه الزيادة إلى الأصل وارتبها كلها ترطيبا على حروف الهجاء تسهيلا لماذا للطالب وهو عمل جيد عمل جيد إذن هذه وهناك مصنفات كثيرة ويوجد الآن موسوعه مسوعة الأحاديث الضعيفة مسوعة الأحاديث الضعيفة يعني جمعها جمع من علماء وطلبة علم وجمعوا فيها كل ما وقفوا عليه من كتب الضعيفة أو من الكتب التي صنفت في المشتهر أو الضعيف أو الضعيف والشيخ الألباني أشار إلى كثير من هذا النوع في كتابه القيم الموسوعة السلسلة الضعيفه السلسلة الضعيفة إذا هذا فيما يتعلق بالحديث المشهور في الحديث المشهور والحديث العزيز حديث العزيز مثل العزيز لاحظوا العزيز لغة لغة العزيز هذه صفة مشبهة ماخوذ إما من عزة يعز بالكسر إذا قل ونضر أو نقول مأخوذ من عزة هذا عز يعز المضارعه الأول إذا قل ونضر مضارعه مكسور وأما عز يعز بالفتح بمعنى قوية واشتدة قوية يعني معناه سمي بالعزيز لقلة وجوده وندرته أو نقول سمي بالعزيز لكونه قوى أو تقوى أو قوية بمجيئه من طريق آخر من طريق آخر فهنا إما من عزة يعز من القلة وإما والنضرة وإما من عزة يعز من القوة والشدة من القوة والشدة كشدة كما قال الله عز وجل فعززنا بثالث يعني قوينا بثالث ولذلك حتى زعم ابن حبان أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط عن اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا اثنين على اثنين قال لك لا توجد أصلا ولكن ابن حجر رد عنه في شرح النخبة قائلا والعزيز ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه والذي زعمه وأبو علي الجبائي كما سيأتي إن شاء الله رأس المعتزلة وكما أشار إلى ذلك الحاكم في كتابه القيم يعني معرفة علوم الحديث لأن الصحيح ما وجد له اسناد صحيح ولو واحدا على الصحيح واستلاحا هو أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند في طبقات جميع طبقات السند هذا التعريف لغة واستلاحا أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند ثم ما المعتبر؟ في العزه يعني عزيز ومروي اثنين يعني اثنيات اثنيات الصحابه ام اثنيات التابعين ام ماذا او ان يكون لكل واحد منهم راويا يعني ما المقصود يعني الظاهر ان تعدد الصحابي غير معتبر غير معتبر في العزه لماذا لان يوجد هناك احاديث عزيزه مع أن بالنظر إلى الصحابي نجده واحدا واحدا كما قرر هذا علي القارفي شرح شرح النخبة شرح شرح النخبة أما يؤخذ من التعريف أنه لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين أما إذا وجد في بعض الطبقات يعني بعض طبقات السند مثلا ثلاثة او اكثر فهل يضر الجواب لا يضر لا يدر لكن قالوا بشرط أن تبقى ولو تبقى واحده فيها اثنان لأن العبره لاقل طبقة من طبقات السند لأقل طبقة من طبقات السند عزيز مروي اثنين هذا هو التعرف الصحيح للعزيز يعني كما حرره الحافظ نحجر في النخبة وشرحها له وكما قال أيضا علي القارف في شرح النخبة. شرح النخبة لكن ما قاله الناظم عزيز مروي اثنين العزيز عنده هو رواية اثنين او ثلاثة فهذا غير صحيح لان بالنظر الى ما قاله الناظم نرى انه لم يفصل العزيز عن المشهور يعني في بعض صوره وهذا طبعا لا يمكن ولهذا قلنا الافضل ان يقول عزيز مروي اثنين يا بحاثة يا بحاثة أو عزيز مر واثنين لا الثلاثة لا الثلاثة فالأمثلة معروفة يعني في العزيز إذن نريد أن ننبوحنا على قضية العزيز لماذا؟ لأن المشهور في المتن والذي يدرس الطلبة في البداية هو متن البيقونية متن البيقونية إذن في العزيز على الصحيح وكذا حتى كثير من الشرح قالوا بأن العزيز مرو اثنين فقط ما رواه فقط والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما رواه ثلاثة فأكثر والغريب ما رواه واحد فقط ما رواه واحد فقط وهذا هو الذي رجح ابن حجر وغيره من المتأخرين ومثلا كل واحد عنده الأمثلة دياله في العزيز العزيز مثلا حديث المعروف لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين هذا رواه الشيخان رواه البخاري المسلم حديث أنس مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه أنس ورواه عن أن أنس قتادا وعبد العزيز بن الصهيب ورواه عن قتادا شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز اسماعيل بن عليا وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة إذا قد يكون الحديث الواحد غريبا وعزيزا ومشهورا معا يعني هذا باعتبار قله الروات وكثرتهم فإذا روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والحديث عن النبي واحد مثلا كان هذا غريبا ثم رواه عن ذلك الواحد اثنان كان هذا عزيزا ثم رواه عنهما ثلاثة فاكثر كان مشهورا كان مشهورا كالحديث الذي ذكرنا الحديث الذي ذكرنا إذن فهذا هو العزيز العزيز على الصحيح كما قلنا ما روى اثنان والمشهور ما روى ثلاثة فاكثر والغريب ما رواه واحد هذا مثال اللي ذكرناه مثال العزيز أو ليكن مثال مشهور مثلا نحن الاخرون السابقون يوم القيامه يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ومثله حديث ال الذي ذكرنا انفا إن الله لا يقبض العلم هذا رواه عن النبي عليه الصلاه والسلام ابو هريره ورواه عن ابي هريره سبعه يعني ابو سلامه بن عبد الرحمن وابو حازم وطاوس والاعرج طوس همّم وأبو صالح وعبد الرحمن مولى أمي برش وهو عزيز لماذا؟ لاشتراك حديث مع أبي هريرة يعني في روايته عن وصي اللص من هنا قل هذا عزيز أن رواه صحابيا ومشور ومن الحديث المشور أيضا نوع يدعى الحديث المتواتر كما سئت إن شاء الله حديث متواتر إذا لاحظوا ومن الحديث المشهور قلنا ايضا هذا استراح معروف سياتي ان شاء الله ونتحدث عنه سياتي وانا عنه اذا المشهور والعزيز العزيز مروى اثنان يعني اذا فرض بروايه اثنان والمشهور مروى والثلاثه او نقول مروى وثلاثه فاكثر هذا قول المشهور مروي فوق ما ثلاثه او مروى وثلاثه فقط وأيضا الحديث الصحيح إن كان راويه واحدا يسمى غريبا ويسمى غرضا وإن كان راويه اثنان يسمى مش يسمى عزيزا يسمى عزيزا يعني ولو كان في طبقة واحدة وإذا كان أكثر من ذلك يسمى مشهورا مستفيضا وإذا بلغت رواته رواته في الكثرة إلى أن يستحيل في العادة تواتهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا بلا قصد وورد ذلك في كل طبقاته يسمى متواترا، وانا ذلك الساعة واشنستطعوا نعين العدد ام لا الصحيح لا معنى لتعيين العدد يعني منهم من عينه في الأربعة ومنهم من عينه في الخمسة ومنهم من أوصلوه إلى سبعين ومنهم من قال غير ذلك وكل استدل على قوله بحديث أو أخذ لذلك من حديث أو من آية آية التي تذكر الأعداد وكل متواتر المشهور ولا عكسة والمتواتر سيأتي إن شاء الله والمشهور وهو أيضا أقسام هو أيضا أقسام أول أقسام المشهور الأحد يعني اللي كتكون عنده طرق محصورة يعني بأكثر من اثنين كحديث الأعمال بالنية مثلاً هذا هذا حديث غريب ولكن ترأت له الشهرة وهو كما يقول العلماء متواتر تواتر معنويا الشهرة من عندي إحيار نساعيد أما الأول ديال أول السند فرض غريب وهو ملحق بالمتواتر المعنوي كما قلنا إلا أنه يفيد العلم نظري أم ضروري صح أنه يفيد العلم نظري إذا المكة تعدى الطرق الحديث بدون حصر بأن أحالة العادة تواطئ مع الكذب يسمى متواطرا ويفيد العلم اليقين في أصلفق في أصول الفق وستأتي أمثلة على ذلك إذا فالعزيز العزيز هذا يعني صفة مشبهة نقول من عزة يعز بالكسر إذا قل ونضر أو نقول من عزة يعز بالفتح إذا قوية واشتدى إذا قوية واشتدة مفهوم إذن هذا هو الحديث العزيز الحديث العزيز بعض العلماء العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة وهذا غير صحيح كما قال حتى المصنف لأنه لم يفصل عن المشهور في بعض صوره لم يفصله عن المشهور في بعض صوره إذن هذا فيما يتعلق بالعزيز والعزيز لم يصنف العلماء فيه مصنفات خاصة وذلك لماذا لقلته ولعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات كما تحصلوا من ماذا من المشهور من المشهور وطبعا أنتم تعلمون أن هناك أحاديث كثيرة مشهورة يعني مثلا مشهور بين العام ولا بين العلماء ولا بين المحدثين ولا بين الأصليين ولا بين الجامع يعني هناك احاديث كثيره مشهورة هناك احاديث كثيره مشوره مفهوم قلنا وغيره يسمى متواترا غيره يسمى متواترا كما قالوا لكن ما هو المتواتر يا ترى الخبر المتواتر كما يذكر الاصوليون هو يعتني به الاصوليون ولا يعتني به أهل الحديث لماذا ما عدا الخاطب البغدادي هذا ذكروا تبعا لغيره يعني للاصوليين أما المحدثون ما كيعتنوش به يعني أقل صنعة ما كيعتنوش بالمتوطّل شنو السبب السبب أن الحديث الم... أن الحديث يعني أهل الحديث يبحثون في السند هل هو صحيح أم ضعيف ومتصل أو منقطع ونحو ذلك أما المتواتر فعندنا قاعدة معروفة تقول المتواتر قد تجاوز القنطرة تجاوز القنطرة يعني لا يحتاج إلى أن نبحث فيه لأن رواته تجاوز القنطرة ولذلك يقول إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الحماوي المعروف بابن أبي الدم عنده كتاب اسمه العناية ذكرى أنه ليس في مباحث علم الإسناد المتواتر. قالك هو يبحث فيه أو يبحث فيه عن يعني الإسناد عن صحة الحديث وحسنه أو ضعفه لماذا؟ للعمل به أو لتركه أو يترك منه حيث صفات الرجال وسياغ الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله المتواتر يجب العمل به من غير بحث لماذا لانه يعني يفيد اليقين يفيد اليقين ومرم من المحدثين وغيرهم ذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام عن النبي متواتر وجد فيه شروط التواتر يعني الاتي ذكرها يعني اذا كان بدون هذا يعني ليجد فيه ما قلنا فقد رام محالا ومثله قول ابن الصلاح وابن حبان قالوا يعز وجوده يعز وجوده وفسرت العزة بالقوة إليه يكاد يوجد أو بمعنى العدم إلا أنه يدعي أنه ممكن الوجود في بعض الأحاديث وعلل ابن أبي الدم العزة فقال لأن من شرط التواتر أن ينقله جمع لا يتصور تواطؤهم على الكذب. ويحصل العلم الضروري أو النظري بصدقهم قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثم يسمع من هؤلاء الجمع جمع ثاني لا يتصور ايضا تواطئهم مع الكذب ويحصل العلم بصدقهم ثم يسمع جمع ثالث يعني من الجمع الثاني كذلك وهلم جرا إلى آخر الاسناد فلا بد من حصول هذه الشروط وتحققه من الطرفين والوسط ومثل هذا لا يقع إلا في الأحاديث النبوية ولذلك الحافظ بن حجر قالوا وما ادعاه وما ادعاه ابن الصلاح من العزة وغيره من العادة ممنوع لماذا؟ لأن ذلك نشأ من قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم مقتضية لإحالة العادة يعني على تواطئهم مع الكذب ومن أحسن ما تقرر به كون التواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفها إذا اجتمعت على إخراج حديث بالشروط الآتية يعني أفاد ذلك الاجتماع العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائلين ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير وقال بعضهم إن المانعين إنما منعوا المتواتر اللفظي والمثبتين جوزوا التواتر المعناوي فيكون الخلاف لفظيا فإذا علمنا هذا فيجب أن نعلم أن حد التواتر من الأخبار أن يرويه جمع كثير من غير تعيين أن يتصور تواطؤهم مع الكذب ووقعوا منهم اتفاقا من غير قصد ويستوي ذلك من الابتداء إلى الانتهاء ويكون مستند انتهائه الأمر المرئي المحقق أو المسموع وهذا عنده شروط أربعة يعني كثرة الطرق وأيضا إحالة العادة على تواطؤهم على الكذب أو أن يروى ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء أو أن يكون مستند انتهائه المشاهدة أو السمع ومنهم من زاد شرط خامسا هو إفادة العلم لسامعه والعلماء اختلفوا في إفادة المتواتر العلم لسامعه هل هو ضروري أو نظري أو بينهما والأول يقول بأنه ضروري أي يعني الذي يضطر الإنسان إليه في العلم به واليقين عليه حيث لا يمكن دفعه والثاني قول إمام الحرمين والكعبين المعتزله والثالث قول إمام الحرمين أيضا ونقل عن الآمدي التوقفه والفرق بين الضروري والنظري معروف لديكم يعني والنضاري محتاج للتأمله وعكسه هو الضروري الجالي ضروري الجالي وطبعا أنتم تعلمون أن هناك أحاديث كثيرة متواترة واردة ألف فيها العلماء ألف فيها العلماء ألف فيها مثلا الكتاني وألف فيها أبو الفيض محمد المرتضى، حسين الزبيدي، وألف فيها السيوطي، وألف فيها غير واحد، ألف غير واحد، فمثلا إذا قرأت هذه الكتب تجدون أن هناك أحاديث كثيرة متواترة، أحاديث كثيرة متواترة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى البحث في أسانيد لأنها لأن رجالها جاوزوا القنطرة. جاوزوا القنطر ومن ذلك حديث الحياء من الإيمان وحديث الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا وحديث من عاد مريضا خاض في الرحمة وحديث حنين الجذع له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحديث أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى وحديث بعثت أنا الساعة كهاتين وحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وحديث لا يقبل الله صلاة بغير طور وحديث البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته وحديث الإيمان يمان والحكمة يمانية وحديث الماء من الماء الآخر أحاديث كثيرة وحديث أيضا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وغيره من الأحاديث كالمسع الخفين والحياء مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا وانتأ واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه إن بعض العلماء قالوا بأن حديث من كذب عالية متعمدا جاء عن تسعين صحابيا وقيل أكثر واجتمع فيهم العشرة احتقال أحد شيخنا وقد تواتر حديث من كذب عن عدة من الصحابة تنتخب وولد الجوزي عن تسعين جاء مع الثمانية نعمة من هجة. فمنهم العاشرة البرارات ونجل مسعودين صوايب عقبته ثم طفق يذكر كل الصحاب الذين رووه وقد ألف بعضهم فيه كتابا ألف به بعضهم كتابا إلى أن قال يعني شيخنا الاثيوبي حفظه الله يعني النووي عن مئتين وارد عبد الرحيم قال ذا مستبعد ومن يقول مجتمع العشره إلا على ذرده جماعة إذ عنهم ورفعوا اليدين وارد كذا مسح الخفي خذ يا راشد وهكذا وهذا معنى قول المصنف رحمه الله عزيز مروي اثنين يبحاثه يعني لا بد من هذا القيد هذا يا بحاثة عزوز المروي 2 يا بحاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثه مشهور بإسقاط التنوين فوق ما ما هذه زائدة ما هذه زائدة مفهوم اذا فهذا هو النوع التاسع والعاشر ونقف إن شاء الله على النوع الآخر وهو الحديث العاشر والثاني عشر ثم الأسئلة التي قلنا لا بد أن نذكرها لكم يعني ما هو الحديث العزيز ما هو يعني تعريفه لغة واستراحة وما هو المشهور لغة واستراحة وما هي أنواع المشهور أذكر مثال, مثال لكل نوع للمشهور بأنواعه وللسته وللعزيز ما هو الحديث المتواتر بقسمه يعني ما هو الحديث الغريب ما هو ما حكم العزيز والمشهور والغريب ما حكمهم الجواب حكم الغريب والعزيز والمشهور يعني منهم ما هو صحيح ومنهم ما هو حسن منهم ما هو حسن ومنهم ما هو ضعف لكن ضعف الغريب أكثر من غيره والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته